أنا يوم كتابة أن يعلم الإسلام، الله عز وجل قلب من شاء إلى هذا الدين. إن الدين عند الله الإسلام. من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وهو الآخرة من الخاسرين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا فإننا نحمد الله عز وجل على هداية هذا الأخ الذي هو من بلدي غانا هذا فضل من الله عز وجل وكان فضل الله عليك عظيما قل أشهد, أشهد, أشهد أبدرامان قل اقول اشهد ان لا اله الا الله, الله إلا لا اله الله الله أن, ان محمدا رسول الله رسول الله اشهد ان الجنة حق الجنه حق حق وأن النار ان النار حق, حق ابن عيسى هو عبد الله ورسوله عبد الرسول حياك الله الحمد لله الله. الله. على الإخوة الذين يتابعون هذا الأخ أن يهتموا بتعليمه العقيدة الصحيحة ويعلمونه ايضا الصلاة أركانها وصورتها وهيئتها لا بد من هذا وأيضا يحبب إلى قلبي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فشيئا ولا يكثر عليه في الأوامر قد ينصرف وينفر علي من يكون حكما والله أعلم